أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا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 قال مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخدهم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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من الرَّحْمَةِ وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه اَجَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتَّ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 هو هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَةِ وَالْكِتَابِ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقتون بها من أحد ما بِهَا مِنْ من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله هيكنتم من الصادقين قال ربي صرني على القوم المفسدين وَلَمَّا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها قالوا نحن أعلم بما فيها لن نجيهنه وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين ولم ما عجات أسرنا لقاسي أبين سيء بهم وضاق بهم درعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن مزيلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينت للقوم يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمًا آخِرًا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 الذين أُوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين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 والذين آمنوا بالباقي وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى الجاب العذاب ولا يأتي النهوض وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشأهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 فَلَمَنَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَةً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ